وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمه وسمعت صوتي بشرها قليلك صار يا جمه أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادم أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمى أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمى Isma hajr, orika, äntligen. Alla